بسم الله الرحمن الرحيم فضيط الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقئكم سلام أبنائكم في الباتو وعلى شبكة الأنترنت في غرف أهل السنة والجماعة الذين يتصدون لدعوة النصارى إلى الإسلام إذا سمح لنا وقتكم فلدينا بعض الأسئلة نود أن نطرحها على فضيلتكم السؤال الأول بعض إخواننا في غرف الباتو درجوا على شتم يسوع على أنه ليس عيسى عليه الصلاة والسلام فما هو رأيكم في هذه المسألة هل يسوع هو عيسى وهل يجوز شتمه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأولا نشكركم على ما تبذلونه من جهود زعوي ورسول الله تبارك وتعالى أن يوفقكم كما نشكركم على محبتكم لنا في الله ورسول الله نجمعنا نواياكم يا ابن محبة في الجنة النعيم إنه سميع مجيب وتعلمون أي غلطة الكرام أن الله تبارك وتعالى قال ولا تسب الذين يدمى من دون الله فيسب الله عدوهم بغير علم كذلك زينا لكل أمة عمله ويقول تبارك وتعالى ولا تجادل الكتاب إلا التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأعظم في التعامل معهم بالحكمة والمؤذة الحسنة كما عمره ربه تبارك وتعالى وكان كما جاء وصفه في كتبهم وكما كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم لا يجهل ولكن يعفو ويصفح فكل من آذاه صلى الله عليه وسلم أو شتمه فإنه لا يقابل الجهل بالجهل ولكنه يعفو ويصفح ومن العجب حقيقة أن بعض الأخوة أدهم الله وأصلح بالهم ينزل بهم سوء الفهم أو الحماس أحيانا أو الدفاع في غير موضعه الصحيح وترك التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أن يرتكب مثل هذا العمل يسبوا النبي الله عليه السلام أي كان الاسم الذي يسمى به عندهم أو عندنا لأن المقصود واحد عندنا وعنده كما الله تبارك وتعالى واحد فهو ربنا وربه وروح القدسي هو جبريل عليه السلام ولا يجوز أن ينسب نبي ولا ملك فضل عن سب الله تبارك وتعالى كما قرأنا في الآية لا يجوز على الإطلاع وإن نسب يليه المشركون ما نسبوا فإن التوراة المحرفة التي يمن بها هؤلاء تنسب الأباطيل والقبائح والشنايع إلى الأنبياء إلى نوح عليه السلام كما قال أنه سكر وتعرى وإلى روط عليه السلام قال أنه زنى ابنته وغير ذلك كما فعل داود وسليمان إلى حد نمتهم وسليمان عليه السلام بأنه يعبد الأصنام وأن الآلهة أو الأصنام المنحوطة كانت في بيته تعبد من دون الله تبارك وتعالى يعبده على نسائه على كل حال كل هذا لا يجيز للمسلم أن يسب أحد من الأنبياء بل لا نقول فقط الأنبياء الذين وردوا في القرآن أو في السنة بل لو أن لديهم رجلا صالحا أو نبيا يبدعون أنه نبي ويجوز أن يكون نبيا لأن الله تبارك وتعالى لن يقصص علينا كل الأنبياء ورسول الله عليك فلا يجوز لنا أن نذمه أو نتعرض له إلا مقيدا بما يريد عندهم لأن قد يجوز أن يكون في الباطن نبيا أو عبدا صالحا أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى فنقول فلان كما يقولون أو كما يزعمون أو كما عندهم أو كما في كتبهم وعندما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسبونه في السلام ويقولون أستام عليك ورون بذلك فردت عليهم عائشة الله تعالى عنه وقالت عليكم أستام واللعنة أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن الله رفيق حب الرفق فليس من دعوتنا على الإطلاق لا في الانترنت ولا في التأليف الشتم أو الصد أو القذف هذا ديننا وكذلك يا أخوان من ناحية الذوق والمروءة والعقل كما يعلم الجميع في كل إنحاء العالم العلماء يتناقشون ويتحاورون بأدب وبحسن خلق أما القذف والشتم والدم فهذا يجيده الجهال أكثر من علماء ولا غرابة في ذلك لأن المثل يقول كل ينفق مما عنده يجب على الأخوة أن يكونوا جميعا إن شاء الله قدوة التعامل الحسن وهذا من ما يحبب أهل الكتاب إلى يحبب إليهم الإيمان ويجعلهم يتقبلون الدعوة ويجعلهم يستمعون إلى ما يريد في وسائلها من هذه الغرف في الأنترنت أو في غيرها وإلا لم يمكن ذلك فلا حاجة لنا أبدا بهذه الدعوة لا حاجة للإسلام ولا للدعوة بأي إلى ذائية يسب نبي من عندي الله تبارك وتعالى وينتأول في ذلك ما تعود فإن ذلك لا يجوز وقد يؤدي به والعياذ بالله إلى الخروج من الدين وهو ولا ولسيما كما تعلمون أن عيسى عليه السلام هو من أولي العزم هو أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه وهو أقرب وأول الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لأنه ليس بينه وبينه نبي صلى الله عليه وسلم وعليه ما أجمعه الكرام أن يعفوا أمسنتهم وأقلامهم وأن يجتنبوا هذه الموضوعات التي قد تكون نتعجها بل لابد أن تكون نتعجها غير حسنة في الدعوة إلى الله عز وجل وليعلموا أنه لا أحد يحتوي الإسلام عن طريق الشتم ولا السب ولا الطعن ولا الدم بل إن المؤمن ليس بشتام ولا لعان أبدا حتى لداء لدابته أو حتى مع الناس في أي عمل من الأمور وإنما هو دائما حسن الخلق وحصل التعامل ويدعو إلى الله كما أمر الله فمن استجاب الله تعالى له بأداه ومن لم فقد قام عليه الحجة قال الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم هذا الاستثناء يستخدمه بعض الإخوة فيقولون إنما نسب الظالمين منهم ونقابل سبابهم بشيء من السباب والله تبارك وتعالى يقول وإن عاقبت فعاقبوا مثل ما عاقبت به فيقولون نحن نسبهم كما هم يسبون النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم من الذين ظلموا فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هناك فرق بين ال الأصل العام وبين حالات تسفتنا الأصل في هذا هو ال الدعوة العلمية والمجادلة بالتي هي احسن كما أمر الله فبارك وتعالى أما الذين ظلموا من هؤلاء فالأمر لا يكتصر على مجرد السب لأن هناك أمران الجدال والجلال أي القتال أيضا المقاتلة فهناك من يكفي بحقه المجادلة والموعظة والتذكير وهناك من يقاتل وأيضا القتال يعني قتال الكافرين وجهاد الكتاب له شروطه وضوابطه التي لا ينبغي الخروج عنها فنحن في كل الأحوال لا نخرج عن حدود العدل وإذا اضطر الإنسان أو إذا رأى أنه من الرد أو من مقابلة المثل بالمثل أن يشتم وأن يسب فليخده ذلك عن حدود العدل لكن ليس هذا هو الأصل في العلاقة وكما عشرنا نابرا من استجيب إذا وصل أمر إلى هذه الحالة وإنما يستجيب أكثر الناس إذا ذكروا وعظوا بالتي هي أحسن طيب ما رأي فضيلتكم أن يقال للساب أو الشاتم من النصارى ابن برسوم هل يجوز هذا وما رأيه وما رأي الشرع في مثل هذا القول نعم هو إذا كان المقصود أنه يعني يشتم ويسب بأسفل من يقفا كما كان هذا الرجل ينسى بليه من الشناية والفواحش فإن هذا يعد نوعا من القبر وذلك لا يجوز في ديننا الصحيح والقول الغاجح لأن القبر لا يجوز في الإسلام حتى ولو كان إلى كتابي أو كتابية فإن ذلك مما حرمه الله خبارك وتعالى هل يقال للنصراني ولغيره من أهل الكتاب أو من المشركين يقال له أخ ويقصد أخوة الإنسان وذلك من باب الترفق به؟ يعني العبارات ليست هي مما حدد وذكر في الشعر. يعني لم يحدل أن ماذا تقول له فإن كان من قبيلتك أو من قاربك وقد يكون أخيك وتقول لا أخي أو كما قال رحمه عليه السلام يا أبدي هذا لا بد سدي لكن المقصود هو أن هناك أي أي عبارة توصل ب بال كما بال الله بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بال بالاسلوب الحسن فضل فلا بست في ذلك أما أن يقال هذا على سبيل تقرير أخوة الأديان وأنها سواء وأنه لا فرق بينها فهذا باطل وكفر الله تبارك تعالى نص على ذلك في كتابه إن الدين عند الله الإسلام وقال ويبتغي ذات الإسلام دينا فليقبل منه فلا أخوة دينية إيمانية على الإطلاق بين المسلمين وغيرهم أبدا لأنه لا أخوة بين الحق المبين وبين الباطل الصريح سمى الله عز وجل الكتاب الذي أنزل على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل واليوم يسمي النصارى كتابهم بالكتاب المقدس بعض الإخوة يتحرج من أن يقول للنصران يقول الكتاب المقدس ومقصده أنه مقدس عنده فهل يجوز للمسلم أن يقول عن كتاب النصارى المقدس بأنه مقدس ولا يقصد قداسته إنما يقصد التألف والرفق مع القصم نعم يعني يوجد ذلك هو, هو مقدس من ناحيتين اولا من ناحية أنه عندهم مقدس فإذا عرّض ذلك هذا لا إشكال فيه ومن ناحية أخرى من ناحية أنه كتاب مقدس في الأصل ولكن خرج فكثير ما في التوراة الوصايا العشر مثلا هي من مما يعني هو جاء في كتاب الأسماء في القرآن وغير ذلك من الأحكام فهو مقدس من حيث أصله لا من حيث معترض على التحريف فإذا أطلقت العبارة هذه فلا حرج بها إذا كانت على هذا السبيل كما نقول إن دينهم في مجمع به وفي أصله هو, هو الإسلام اصل وكانوا على التوحيد وموسى عليه السلام وإيسا عليه السلام وكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكلهم كانوا من أهل الجنة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابهين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فمثل هذه الآيات وأشفاء الدل على يعني أهل الخير وعلى الصلاح وعلى الصدق منهم سواء في ذوابهم أو في كتبهم لكن بعد التحريف نحن لا نقر التحريف نقرر الأصل للتحريف وكذلك هم في أنفسهم نقرر ونشهد بالخير والإيمان والصلاح لمن كانوا على ما جاء به أنبياءهم قبل أن يبدلوا الدين سؤال أخير إذا سمح وقتكم غرف النصارى على البالتوب تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتم الإسلام بشكل مقذع وبشكل مخجل هل يجوز دخول هذه الغرف والجلوس فيها حتى لمناقشتهم أو لمجرد الاستماع؟ هؤلاء المجرمون الأبترون كما قال الله تبارك وتعالى إن أو لا هؤلاء سوف ينتقم الله تبارك وتعالى منهم وهم مدحورون مقهورون مخدرون بإذن الله تبارك وتعالى وأنا لا أرى أن يدخل أي مسلم إذا كان هناك من يدخل من نوعية معينة ليرى ماذا يقولون ويمكن يجابوا فنعم أما ما يحدث حقيقة الغالب فيما أرى وأعلم في على شبخة الأنترنت فإنه هرج ومرج لا يصح من الطرفين فمهما هم جهلوا نحن لنا أن نجهل ينبغي أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالأسلوب الحسن وبالحكمة كما أمر الله تبارك وتعالى وبالأسلوب العلمي البرهاني اليقيني وندع هؤلاء ومواقعهم وما فيها لا نقربها ولا نأتي إليها ونحذر إخوانا المسلمين من الدخول إليها كما قلنا الشتم والطعن والثلب يجده كل أحد بل السفهاء يجدونه ويحسنونه أكثر من العلماء وأكثر من العقلاء وأظن أنه لا يوجد عاقل حتى عندهم هم يعني يرى أن هذا هو الأسلوب الصحيح في الدعوة ونحن أولى أن نكون عاقل منهم بيتم الله شكرا الله لفضيلاتكم ولا حرمنا الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته